روح بعيد وخليني خليني خليني خليني, خليني حقوق الطبع محفوظة لدى ستوديو 14 هاتف 05-94-34-3013 مراكز التوزيع المملكة العربية السعودية تسجيلات كربلا دولة الكويت تسجيلات الثقلين سلطنة عمان تسجيلات الثقلين